ضمآن وسقيا كروى في عطشي رم لون وراحيل هاجر في قلبي صحرا وهي تهدهد اسم عيل زمزم يا معجزه الماء زمزم يا هز ما تجبريل للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا جنة ما زمزم يا بئر السماء زمزم يا جنة ما زمزم يا بئر السماء بسم الله الأعظم كل جراحي بلسم ولعمري بركات مالی مؤنم بسم للی امری برقن الی امیا مؤنم زمزم يا جم ما زمزم يا بی اور سم سم سمویا چند المدار ورحيق شراب الأبرار تحملك من ضفات الشوق كم أنت فصوتك هندار لك نمر بين الحرمين يتوالى ليل ونهار ويسافر من اطهر العين ليصب جوار المختار زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء لك جيش من خير سقاء ولصفو عذوبتك حمى يا جودا سخاره الله ودرك لله زمزم يا جنة ما زمزم يا بئر السماء أسقى الله وأطعم من أطعمنا زمزم وأنا خل بئر لنا وَسَقَانَا مِنْ زَمْزَمْ أَسْقَى اللَّهُ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمَنَا زَمْزَمْ وَأَنَا خَلْبِئْرَ لَنَا وَسَقَانَا مِنْ زَمْزَمْ زَمْزَمُ يَا جَنَّةَ مَا زَمْزَمُ يَا سم سم سمیا چند سم سیاس م